افلننظر من قوم ذلكم رسم ان انكم ثم سَمَاءَ وَأَرْضًا لَا يَعْفُو عَنْ خَلْقِهِ إِنَّ كان لَك الأوبم وَ جلَ لَك صوف لَ لالَك ت وَالَّذِينَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَأْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ وَالَّذِي خَلَقَ كُلَّ Let us down. the mm -hmm. أشيدوها القوة ستكتب 本里東部 Y فهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا Oh, I want Oh tenja <laughs> وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ومن يعس عن ذكر الرحمن نقيض له أَمَّنَّهُ تَدْعُونَ حَتَّى الشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في يموت تركون أف أنتت meus omna ota ل يوم من كان في وبالي ميو وانه لذكر لك خالقكم ونسوا فنسوا ان لما كشفنا عنهم العذاب إذا هم فلا تلصرون أم أنا خير من فَلَهُ لَاؤُلْقِيَ عَلَيْنَا وَأُرْقُوا مِن ذِمَمٍ أَوْ جَاءَ مَنْ كُنَّ مَائِكَنْتُمْ مَنْ قَفَّأَ قَوْمِنَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا تَوَمْنَا مِن نُومٍ فَأَذْرَفْنَا مِن وَلَمَّا ظُرِفْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا خَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُونَ ما غرغوه لك إلا جذلا بل هم قوم خصمون إنه وإنه الشيطان إنه لكم عظم مبين ودي ذوكم بالثمن الفولي وبينكم بعضا النبي تو دلفون في لقد جئتكم بالحكمة ولأمين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاستخوا إن <سؤال Eighth played foreign theory> <سؤال> الله هو ربي وربكم تعبدوه هذا صلاح مستقيم <kilograms> o o o o o قَالَ لَنْ أَحْذَرُ مِنْ بَيْنِكُمْ وَأَوَيْلٌ <تصفيق> لِلَّذِينَ وطلك الجنة التي أورستمها بما كنتم تعملون لكم فيها yw'r pethau'n yw'r pethau'n yw'r yw'r gweithio'n yw'r ddaeth yw'r ddaeth yw'r pethau'n yw'r ddaeth خالدون لا يفنى هون no para on